بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسجور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له تَمُرُ السَّمَاءُ مَرَامٌ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَامٌ فَوَيْرُونَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ هم فِي خُضْيِ الْعَبُونَ يَوْمَ يُدَاعُونَ إلَى نَارِ جَهَنَّمَ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كنتم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 كَنِعْمَٰ بِمَآ ءَاتَٰهُم رَّبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ قُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ صُرُحٍ مصفوفتُهُ وَزَوَّجَنَاهُ بِحُورِ العِينِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَدْتُمْ ذُلِيَّةً بِمَا مِنْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُلِيَّتَهُمْ وَمَا أَلَثْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رهين يَمْدُدُنَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن ت philanthropy فيها وَلَا تَكْفِين وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ بل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وبقانا عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعو هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر لتربص به ريب البلون قل تربصوا معكم من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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرهوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ لِحُجْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْعِيَلِ فَسَبْحُ وَإِذَا بَارَ